الله يالله يا رب العباد الواحد القحار ملك الملك سبحانك إلهي غافر السيد طلبتك يا الولي حلم على وجهي لهيب النار أنا عبدك ولد عبدك وجو مصافي يا يابو ندى الرجال اللي على الحذلات مهمي سمعت بشاعري على ربعه وشوف بحر ولا لومه على شعري مجد نعم حتى بيني وايد عرق بين النسب ش حجاب شعاب، فيه تاريخ قبل وشوي. لو يا وارث الشوامي خدمه طعني خذ اله من <متحن> ذا في شقنا عشقنا حنا نموت ثوره الحي يعزونك يرزونك يبزون الناس من عشاشني والاحمار لناس من يهابون عشاش قدماوي وضل تحت رجلينا عياط شنب خنشهار تمركينا على روسها عش القراري لا مصاحي واحدنا يمكرون بدون حساب لك الله ماني سديها ما قابلهم جماعي سطا والقلب وظهور على المضاع يا ورياض البتا تنكسعق لا نايم لا قسم بالله عفوي عدانا ال أطرابت دلها الصفر ما هو فينجا التركي أسم الواحد الشاهد لو أنك تملك الإصرار تشوف إصرارهم هذا دعوكم الجلدي متأحيل الرجال اللي لهم بلما قياد الكار الناس ساهم الناسي ومن الخجم منسي على الكايد على النايد يمي إبن لقاح الضار أصابت رأسي وناسي حابت نفسي الرخاوي